لآلئ لا لا القرآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تِلْكَ الْأُمَّةُ كَثِيرًا وَاذْكِرَاتِ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَكْرَمَهُم بِمَا وَعَدَ الْمَا وَمَا كَانَ لَنَا أمين وَلَا أَمِينًا إِذَا قَضَى اللَّهُ رَسُولَهُ أَمْرًا أَنْ يَنفُذَهُ أَنْ يَكُونَ له